Tilovatichini 2-va, halaka 40. A'udzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir أي بادهو خاطيرا ولا آم بجاري بي داوذا زمورا به ولهم عذاب بهاذا مالن لهم مقاليد هلبت <تصفيق> 41 بسم الله الرحمن الرحيم ما له وما كسب ذلك الآيات وترسي جميعا له قاعدون كان زلوقا هؤلاء قاعدون نارا شورا أخوهانونا هارون وزيرا لحافظون هل بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قالوا قالوا سلاما. كانوا صادقين Pasa Jaduhmu